بسم <تصفيق> الله الحمد لله و السلام و رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عليكم السلام و <آه. تصفيق> هو طبعا المفروض أن تكون وعده نصف القرآن صح نصف المعتمد في الدراسة هو كتاب اي سرتيفاثية فالمفروض اصلا انتم ما يعني ما تعاولوش كله شغلكم على اللي انا هديه المفهوض ان انا ايه هدي بسرعة ان انا خلاص خمساشر جزء في الفترة المحددة خلاص فداه هيؤدي بنا ايه نحن نخلق على التفسير تمام نهائيا لان ليس المعقول بخمساشر جزء في الفترة هي كم تقريبا فترة سسته اشهر يعني حوالي ستة اشهر تمام 6 اشهر معناه يعني 24 حصه تمام يعني 24 حصه في 5 اركوز معناه كده يعني إيه هتاخد حوالي يبقى 6 اربع في المره في يعني المفروض يبقى ايه 11 شهر صح 11 شهر معناه <تصفيق> ولكن هناك اقل على تلتب حوالي تلتب او تلتب تربع تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او يعني او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او تلتب او فلو كان كده نحن ناخد تاة تربع في اليوم او مستد حاضر تاة تبع في اليوم وهيبقى التحضير نفس التحضير اللي بحضره ومش هنتكلم عن اي فوائد او اي اشيء متعلقات لغوية او احكام فقهية او احكام عقائدية او اسباب نزول هنتكلم بس عن المعاني ونتكلم عن اهم العناصر او الهدايات اللي تتهدي اليه الايات للمذكورة عندنا في الكتاب بطريقة مختصرة يعني احنا وصلنا للربع الثامن دلوقتي الربع الثامن تتذكروا رحنا قرأ نحن الله قرأته سهلة وتفهم لوحدها بدون مراجعة بدون حضرها دلوقتي حضرها مناسب للوقت اللي احنا نقص أنا... فيه الحقاة ممكن تستذيرت الفوائد والاحكام اه اي نعم انا من كده دق الوقت وكثرت الكم. طيب احنا احنا, اللي احنا, احنا،, احنا, طيب، احنا ما هو انا بلتزب بالكتاب انا ما بجيبش حاجة برا الكتاب يعني هو الاشياء الموجودة في الكتاب اللي هو الاحكام العقادية والاحكام دي ما من الكتاب اصل تمام وبربطها بالواقع فقط ماشي ده ايه المطلوب فان شاء الله احنا هنلتزم بالكتاب ماشي وحتى لو فرضنا ان انا مثلا لو فرضنا في مره من مرات احترقنا في مساله الخارجية مش هجيبها اصلا تمام احنا دلوقتي بنجيب الامتحان بجيب من الكتاب تمام آه... بالنسبه للحفظ انتم مطالبين بحفظ قد في ال 15 برضه يعني مفهوض ان انا اجيب مع الكتاب يقول ايه يعني ايه اذكر الايات ثلاثة ايه تدل على كده دي اللي كان بيحجي من المرة مرفات ان انا معرفش الايه معرفش ال ال الكم الحفظ انت ايه مطالبين بيه طيب طيب ان شاء الله تبارك علينا يعني ايه ايه نحاول في, ال في الفترة اللي جاية ان احن ناخد تلتير باع في كل مرة خلاص وده ان شاء الله تبقى سهل وميصور ان شاء الله فاحنا هناخد النهاردة يعني مفهوض احنا ايه نخلص احنا من الاااا المغرب أزهر خمسة أربع يعني طيب. هو الشيخ عربي بيدي من الساكم بعد العصر يا ريت اليوم ما يجيش تقولوله من العصر مثلا نقطع في ايه بدل من الدكتان طيش ماكلم متى علي طيب خلاص ماشي على أمي يعني لو شيخ عربي ماش موجود فياريت انتو ايه تتصلوا بي يعني امر موجود دلوقتي طيب ربع الثامن هيكون خلاصة القول فيه في خمسة عناصر اول عنصر الامامة وولاية العهد العنصر الثاني فضل البيت وبناء الدولة العنصر الثالث مشروعية التوسل في قبول الدعاء يعني ياريت العناصر تكتب انا هو طبعا الحاجات دي اما تكون موجود عندكم او مش موجودة فانا بجمل مثلا انت اربع ناصر فعنصر واحد تمام ممكن كونش موجود عندكم اصل يبقى اول عنصر الامامة وولاية العهد اتنين فضل البيت وبناء الدولة اه فضل البيت وبناء الدولة ثلاثة مشروعية التوسل في قبول الدعاء أربعة فضل الإسلام والوصية به ومشروعية الوصية للمريض ومشروعية الوصية للمريض <تصفيق> خمسة صبغة الله وملة إبراهيم والمحاجة فيه وحرمة كتمان الشهادة وحرمة كتمان الشهادة. دي الخمسة عناصر اللي في الربع الثامن. الكلمات اللي نذكرها فيها وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلمات بمعنى اي متضمنه الاوامر والنواهي اللي التكاليف يعني الكلمات المتضمنه الاوامر والنواهي اللي نسميها التكاليف يبقى ربنا سبحانه وتعالى بتقل ابراهيم بالتكاليف مثابه اي مرجعا يثوب اليه العمار والحجاج أنا انا ذكرنا قبل كده مثابه في امتحان الفرقه الاولى فطبعا كتب مثابه بمعنى مثوبة تمام من الايه من الثواب البيت مثابه للناس تمام في في الربع اللي كان قبل كده ولو انهم امنوا واتقوا لمتوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون خلاص فخلي بالك في فرق بينه وبين اللي اه ايوه انا بقول ايه انا قلت مثابة هنا فانا كتب مثابة مثابه تمام كنت كده في كله اسئله موضوعيه يعني اختار او اكمل او وصل او صح وغلط حقت من دي ودي اشياء منين من من الامتحانات طبعا اللي يعرف اولا بيبقى صعب على اللي بيحط الاسئله صعب على بايه بي اللي بيجاب على الاسئله يعني هي اسئله محدده موضوعية. موضوعيه خلاص الاسئله القائيه الانشائيه ديت سهله جدا لازم تاخد في درجات كي انت ايه في الجواب انت عارفين ان طملت دخلت الكليات وعارفين ايه الموضوع ديها. اي واحد بنزل. بنسب... اه. فاسية المقال بتبقى سئلة يعني ايه دش فيه. وياخد بالشبر. زي ما احنا عارفين يعني. تمام. اما الاسئلة الموضعية. <تصفيق> الحمد لله. اسئلة الموضعية معناه واحد واحد واحد اثنين. جبت الايجابة تاخد ايه الدرجة كامل. ما جبتهاش بتاخد صفر. هي دي المشكلة. خلاص. فهنا قلنا مثابة امتكاتب ايه? اي ثوابا وكتب م... مثاباً أي مرجان يثبوا إليه تمام آه... ها؟ آآ كان فانت إيه؟ الاختيار ممكن يكون كله زي بعضه تمام؟ بس إيه الصواب والمقصد المراد منه في من هذا الايه ممكن يكون المعنى صح في كله بس في سياق الجملة دي عايز معنى معين تمام؟ طيب عهدنا أي وصينا وأمرنا اضطره أي ألجئه مكرها إلى العذاب يزكيهم أي يطهرهم ويهذب أخلاقهم يرغب عن ومن يرغب عن أي الرغبة عن الترك والرغبة في طمع تمام الرغبة عن الترك وعدم الحب إلا من سفيه نفسه أي جاهل صبغة الله أي دينه الذي طهرنا به ظاهرا وباطنا يعرفين الصبغة آه إذا أنت تلونت بديل الصبغة فظهرت آثاره علينا كما يظهر آثار الصبغ على الثوب نجل للايه لعنصر لحنا ذكرناه في الأول لعنصر الخمس أول حاجة الإمامة وولاية العهن دي مذكوره في الايه الاولى في هذا الربع فهذا الربع قال واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات خلاص عشان يبقى الانسان امام وحاكم فدي من شروطها بقى. قال ان الله جزيلا لم يجعل ابراهيم اماما وقدوه ومعلما الخير الا بعد الايه الابتلاء كما قيل امام الشافعي ابتلاء المراه ممكن قال لا يمكن حتى يبتلى فإحنا لما نعرف شخصية الرجل ونعرف أنه ابتلى في دين فأصبح رجل ذو صلاح وذو توقى وغير ذلك يبت... هذا إيه يقدم للإمام ونكون يكون حاكما فذلك قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فالله عز وجل جعل إبراهيم إماما لما أتم وأقام بالتكاليف حق القيام وأبرز هذه التكاليف الوقوف أمام الوثنية اللي هو القيام بالتوحيد الوقوف امام الوثنية والهجرة من ديارهم ام من ديار الكفر ومن هذه التكليف ايضا الهم بذبح ولده الهم بذبح ولده قربانا لله وايضا من هذه التكاليف بناء البيت والحج والدعوة الى الله تبارك وتعالى اذا فمن واجبات الامام حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين نحنا تسمي ايه واجبات الحاكم او واجبات ايه الخليفة خلاص سيا... أو اولها حراسة الدين دي اول حاجة من مهام ايه الامام مش ان هو يعرف سياسة وبخل... لا اول حاجة انه يحرص ايه الدين تاني حاجة انه هو يسوس الدنيا بالايه بالدين ولذلك لما طلب الولاية من بعده ذكر الله ان الولاية لتكل الظالمين يعني دي طبعا احنا لازم نربطه بالواقع الموجود الولاية عمرهم كل ايه للظالمين حتى لو كان أكثرنا وأخبرنا بالسياسة أكثرنا خبرة بالسياسة لا التقي إذا ولي أو قلد أمرا فإنه يضع الأمور في نصابها فإن لم يكن عنده علم استخدم واستعمل أهل, الإيه؟ أهل الخبرة في ذلك لأنه لنؤمن على ذلك تمام؟ وحكم أمانته وتقاه أن يضع الأمور في, إيه؟ في نصابه تمام يبقى فعل إن لما ليك تختار يقول لك تختار أهل ده أهل ديانة ودول أهل سياس وأخبرنا بالسياسة يبقى الحط مين لا قل له حط أهل ديانة تمام لأن أهل ديانة هم أخبر الناس بالسياسة فإن لم يكن عندهم الأمر شيء أجاء الناس كما أجماعة أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة وغيرهم التابعين فيشأورهم في الأمر فإن كان أمر مختص بالزراعة أجمع أهل الزراعة أو كان مختص بالاقتصاد أو بالسي أو بالسياسة أو بأي نوع من أو فن من الفنون أو مجال من المجالات أتى به بأهل هذا الفن وأهل هذا الإيه المجال فاستشارهم في ذلك وعمل بما اقتضى كما فعل سلم مع الحباب المنذر في موقع بدري وكذلك أيضا مع غيرهم مع سلمان الفارسي في الخندق وغير ذلك من إيه من أهل مشورة في كثير من الأحي من الغزوات. تمام؟ يبقى إذا لما طلب الولاية إبراهيم لمن بعده ذكر الله جل أن الولاية لا تكون للظالمين، أن الولاية لا تكون للظالمين، وأنما تكون لصاحب الإيمان والعمل والعلم والعادل والصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تنال الإمامة في الدين. الـ أما الـ المنصر الثاني فضل البيت وبناء الدولة دي ذكرها يعني حتى الترتيب مع وجود لما ذكرنا الإمامة وولاية العهد بيعرف كيفية بناء الدولة بس قبل كيفية بناء الدولة ذكر أن من الأشياء التي تساعد في بناء الدولة هو وجود بيوت الله تبارك وتعالى التي تنشئ تلك الأشخاص الذين يقومون بتلك المهام تمام؟ لذلك أول ما فعل مسلا في بناء الدولة في المدينة بنى إيه؟ بنى المسجد. فذل قال إيه؟ بينا لنا أهمية أهمية بناء إيه؟ البيت وفضل البيت. فبيان أن هذا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه حجاجا وعمارا. تمام؟ فهذا أول إيه أول شيء ان الناس يتشوقون إليه فإذا ما رجعوا إلى بيوتهم بعد حجهم وعمرتهم فإنهم يتشوقون إليه مرة أخرى فيثوبون إليه أن يرجعون إليه مرة بعد مرة هذا من فضل البيت أيضا من فضل البيت أيضا أنه أمنه أنه أمنه أيشعر أي الناس فيه في بالأمان وأمن لمن دخلوا على نفسه وماله وعرضه وأيضاً من فضيلة أي من فضيلة فضيلة الصلاة فيه، تمام؟ وخاصة خلف مقام إبراهيم. أيضاً وفضيلة تطهير البيت من كل رجس معنوي وحسي ليتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء العبادات. دي من فضائله البيت. أيضاً من فضائله أيضاً. أنه أول دعامة في بناء الدولة، أول دعامة في بناء الدولة، حيث أنه أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة، ثم بين الله أهم مقومات الدولة. يعرفنا فضل البيت وفضل بناء البيت. طيب، الله جل وعلا ذكر مقومات بناء الدولة. بعدما عرف مقومات الوالي أو الحاكم المسلم وولاة العهد لمن تكون، تمام؟ أيضا عرفها الدولة. كأنه يعرف هذا الذي قام واختير ليكون منصبا وقائدا للأمة الإسلامية بين له كيف يقيم هذه الدولة فعرف أن هناك أركان ودعائم وركائز تقوم عليها الدولة الإسلامية فهذه الركائز هي الأمن والاقتصاد والمواطنة <تصفيق> والتي لا يتحصل عليها إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر والعبودية الذين تربوا عليها في المسجد اللي هو بناء البيت قال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع دي من ايه اقتصاد وآمنهم من خوف دي من ايه امن تمام فإذن فبين أن من ركائز الدولة الاقتصاد لا تقوم عليها الدولة الاقتصاد والأمن ولذلك الاقتصاد دايما مرتبط بالايه بالآمن دي كل شيء يقول لك إيه؟ البورصة نزلت ليه؟ قول لك فيه اضطرابات في مظاهرات في حاجة من صح قول لك الاقتصاد علاء أو الوتاع ليه؟ في استقرار تمام؟ فالاثنين مرتبطين ببعض ولذلك الله جل يبين إن هذا مرتبط بالعبودية لله مرتبط بالعبودية لله تبارك وتعالى وإقامة التوحيد تمام؟ فإذا ما أقمنا التوحيد وتربينا على العبودية أصبح الناس في استقرار وفي أمان وفي رفاهية من العيش, من العيش. تمام؟ يعبدونني لا يشركون بشيئا أيضا طيب ده بالنسبة لأمن والإيه؟ والاقتصاد طب المواطنة جبنان منين؟ تتشتغل باتها بعد الدولة العلمانية أو تقول للمواطنة لا المواطنة معناها هو استعاب غير المسلم في الدولة المسلمة استعاب غير المسلم في الدولة المسلمة ذكر <تصفيق> في الآية اللي بتقول وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا الأمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر <تصفيق> فده الأمن والإيه والاقتصاد طيب ده المسلمين طيب من كفر ومن كفر ماذا نفعل فيه فالكافر في الدولة المسلمة لا يحرم الرزق لكفره ولكن له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم أو يسلم قال ومن كفر قال فأو متعه قليل يبلو إيه حق الحياة في الدولة المسلمة خلاص مش هنترد من البلد وروح كندا ولا روح أمريكا ورح. لا ولكن لو حق الحياة ولو حق الجوار كما بينا أن يسوع سلم لو حق البر والإحسان والقسط تمام أن تبروهم وتقصصوا إليهم تمام له هذا له هذا الحق ماشي ما دام تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فلو تلك الحقوق فاما فاما إن دعا إلى دينه ودع إلى فتنه ودع إلى غير ذلك فهذا معادن <تصفيق> فهذا معادن أما ما كان من أحكام تخالف أحكامنا فيما يخص ذويهم خاصة يعني يخص الأفراد دون أن تكون أحكام عامة خاصة للدولة فهذا يحكمون دي يحكمون دينهم فيما إيه؟ فيما يرتضون فيما بينهم تمام كما قال رزيلا سمعون الكذب أكلون سحب فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا يعني لو انت اعرض عنهم ما حكم بينهم بين انفسهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني لو, جو... لو جوك عشان يحكموك تحكم بايه بدينك وتروشت ايه تحكم انت بيه بدينهم لا ادامهم اتوا اليك لتحكم فاحكم بما اراك الله ما تجيبش بقى لا التوراه ولا الانجيل ولا العهد القديم والاسفار القديمه وتقول كذا او تجيب القساوسه وتقول لهم ايه رأيكم الناس اللي عندكم انتوا بيعملوا كذا لا ما ينفعش الكلام ده هنا هنا الرايه ودين الإسلام دين الدوله الاسلام فتحكم بينهم بالايه بالاسلام فان اتوك الحاكم البلد او القاضي البلد فعليه من ايه ان يحكم بينهم بالاسلام اما انهم لم يرضوا بذلك واعرضوا فلن يضرك شيء خلاص روحوا ما بينكم وبين بعض في الكنيسة وحكومه بينكم مش مشكله ادام ايه مساله ميراث مساله مساله زواج مساله اي شيء بينكم عارك بينكم وحقت دل... انتوا تقدروا فيما بينكم مش مشكلة. اما ان كان امر عام او مرفق عام او حاجة تخص الدولة لا ما فيش حاجه اسمها ايه لا كنيسه ولا ايه ولا لا لازم يكون قانون عام على الكل لهم ما لنا وعليهم ما علينا اه مثل الجنايات ومثل الاشياء اللي هي خاصة بامور الحكم وخاصة بالامور الطريق وخاصة بالامور العامة والاساس الداخلية والاساس الخارجية والحاجات دي كلها اللي هي تعتبر ايه? على الجميع للمصالح العامة. تمام? <تصفيق> بينهم وبين بينهم عضو بس تخص امرا عام حتى اصبحت فتنة عامة فيقضى ده لندعي قانون دول. ماشي? والله احنا نقول عايزين تحت تحتكم في فيما بينكم ولا تحتكم بالاسلام لا احنا عايزين ل... إحنا ما شرعوش لنا اللي في الاسلام بتاعكم احنا لنا دين خلاص ما بينكم من بعض خلاص جيتوا عشان ت... تقولوا احنا عايزين خلاص احنا نحكم بالاسلام ما تفرضوش علينا ايه الاشياء اللي عندكم احنا عندنا قانوننا ماشي يبقى هنا هم بين اثنتين اما ان يتحاكموا فيما بينهم بما عندهم او اذا اتوا الينا فلا يفرضوا علينا حكما نحكم به لا اذا اتوا الينا فليرضوا بحكم الاسلام لا حكم الدول خلاص طيب ده بالنسبة لي، بالنسبة لي فضل البيت وبناء الدولة، وإنه بناء الدولة ركائز الدولة على الأمن والاقتصاد والمواطنة. مش مع المواطنة جايين إحنا نقول للمواطنة إن إيه، إن المسيح والمسلم سواسية، وإنه ده أخذ ده أخذ دا، وإنه الدولة متقسّمة. لا، ده ده قانون عام يباع الكل والإسلام شرع لنا الدستور وشرع لنا القرآن الذي إيه يكفل إيه الحقوق لكل المواطنين، لكل المواطنين. لا الوطنين يتخذونها دينا. اي بمعنى الوطن لا دين في الوطن. يبقى الكل زي بعضه. تمام? ازا قتل مسلم المسيحي واللي يبقى المراس واللي يبقى الداي. ما فيش اي فرق ما بينهم. مسلم زي مسيح في الدولة. خلاص? في ايه? في كل حاجة. يعني حرية تفكير حرية ايه? عقيدة. ماشي ان ده يخش يلتف في في الدين بتاعه وده يخش ده يخش الدين في في الدين بتاعه الزواج ده يتجوز من ده يتجوز من ده تمام كل حاجات يعني الوطن هو الحاكم يعني معنى كده المسلم اللي في غير بلدك مش اولى بالمسيحاني فهمتني فدي معنى الوطنية خلاص ان يقدم عروة الوطن على عروة الدين المواطنة اللي هي الحقوق للموجودين لكل افراد الموجودين في الوطن بيحكم الدين هادي الايه الحق اللي خلاص فهم يسكنوا المعنى في الوطن دي بسمي مواطنة حق السكنة معنى خلاص نقتل الايه للامثار السالس وهو مشروعات التواصل باسماء الله تعالى الحسن في قبول الدعاء ودي ما في الثلاث ايه اللي بعد كده اللي هي ايه ايه <تصفيق> واذي ارفأ ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ابنك انت السميع العليم يبقى الف الاخر ايه انك انت السميع العليم وفي الايه الثانيه انك انت التوب الرحيم وفي الايه الثالثه انك انت العزيز الحكيم الدعاء والتوسل الله الحسنى تمام العليم الرحيم طبعا احنا محتاجين طبعا اه كنت خدتم في القاعدة المرثلة او خدتم شيء في الاسماء والصفات محتاجين ان احنا نعرف مقتضى الاسماء والصفات ونعرف اه علاقة اه اول الاية بتزيل الاية بالاسماء والصفات الموجودة فهنا نشوف الاية الاية الاول ليه? اهل السامي العليم مع واذ يرفع ابراهيم القواعدة القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا تمام? لأهل السميع العليم مع هذه الآية ولفس الآية الثانية لما قال ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ليه قال التواب الرحيم تمام وفي الثالثة ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا ده أيضا عمل آخر مقتضى آخر لطلاب العلم المميزين تمام؟ إنه يبدأ يعطي علاقات بين أسماء الله تعالى التي تزيد مع, مع الآيات مع الآية ذات نفسها تمام؟ إذن لما أبدأ إننا أسأل الله جزيلا قبول الدعاء أو قبول ما يغطر مني فأقول السامي العلي خلاص؟ لما اضطر له بالدعاء بأن يتوب علينا فنذكر التواب الرحيم لما ادى الله تبارك وتعالى بان يفهمني ويرزقني العلم ويرزقني الحكمه وذلك فاذكر العزيز الحكيم تمام <تصفيق> ودي طبعا ايه خدنا في مساله التوسل وقلنا ان التوسل نوعان توسل مشروع توسل ممنوع من التوسل مشروع اول حاجة في التوسل المشروع التوسل باسماء الله تبارك وتعالى وايه وصفاته تمام ومن هذه الايه ومن هذه الايات العنصر الذي بعد ذلك العنصر الرابع وهو فضل الاسلام والوصية به ومشروعية الوصية للمريض فضل الاسلام يبين ان ملة ابراهيم هي الاسلام ومن يرغب عن الرغبة عن حرف الجر لما تدخل على الفعل بتحول الفعل من من معنى الى ضده يرغب في غيره يرغب عن الاثنين بماه ضد بعض مع ان إيه الفعل رغبة رغب في أحبة وطمعة ورغب عن ترك وأعرض وكارها خلاص فإذا رغبت في شيء تحبه وتطمع فيه نواله خلاص وإذا رغبت عن شيء تارد عنه وتتركه ماشي ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يترك تلك الملة وهي الإسلام فقال إلا من سفيها نفسه دايما اللي بيرفض الإسلام أو يرى في نفسه شيء من الإسلام دايه جاهل سفيه إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه هنا من باب إدراك لماذا ذلك مع إن هذا، هذه الملة وهذا الإسلام أن الله اختار واختار نبيه فقال قد اصطفيناه في الدنيا وإنه أو إنه في الآخرة لمن الصالحين ده يبين مدى وفضل الإسلام وفضل ملة إبراهيم. ولذلك الله عز وجل أوعى إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم عليه السلام كان من المسلمين الذين أسلم، الذي وجهه لله تبارك وتعالى، وكان سريع الاستجابة، فقال إذ قال له رباه أسلم، قال أسلم. لم يعارض ولم يقول اقتنع او اختار او وردك قال اسلمت اسلمت لرب العالمين ولذلك ابراهيم من اقرب الانبياء الى الله تبارك وتعالى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام ولذلك كان اشبه الانبياء بابا محمد صلى الله عليه وسلم فابراهيم لم يتخاير شيء مع الله تبارك وتعالى حتى ولده لما وجد الله زل في إبراهيم حب ولده ابتلى به بذبحه فقدمه قربان الله تبارك وتعالى تمام؟ فالله زل قال أقص صدقت الرؤية خلاص يبقى عارف إنه لا شيء في قلب إبراهيم غير الله تبارك وتعالى فقال إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم هذا الإسلام وهذه الملة وصى بها إبراهيم يعني دي هنا مشروعات الوصية أنت توصي بنيك. والوصية هي خلاصة الحياة ما قمت عليه بالغلاء تعطيه أولادك مجانا تمام؟ دي الوصية ان أنت حياتك كلها بتلخصها لأولادك في الوصية لأولادك في الوصية وصى بها إبراهيم بنيه وايضا بنيه ايضا يوصوا أبناءهم فيقولون ويعقوب تمام ان الله استصف لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون حري بنا فعلا ان احنا نكتب ذلك في الوصيه اقول لاولادي ولابني أقول لهم ان الله استصف لكم الدين خصوصا في ايام الفتن دي اللي اصبح دلوقتي الناس بقى بيتشككوا في امور دينهم وفي امور دينهم ويقولون الناس ان الدين لا مجال له في هذه الأيام هذه الصفسطة التي يقوم بها العلمانيون النخبة الذين يسمونهم نخبة ولكن هم النهبة الذين يريدون أن ينتهبوا دين الناس فقال ان الله اصطفى لكم الدين يعني اختار لكم وانتخب لكم هذا الدين هو الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ده مشروعيه الوصية الوصيه للاسلام ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ده بقى مشروعيه الوصيه لمين للمريض اي واحد حينما يمرض او يعتريه شيء يخاف منه ماذا يفعل عليه أن يوصي عليه ان يوصي ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد ده اللي احنا عايزين نقوله لأولادنا برضو وبعض الناس بقول لك لا احنا كلنا مسلمين وبت... لا هو يعني كان أولاد يعقوب كانوا اي يعني احنا لازم نقرر ذلك عند أولادنا تجمع أولادك لو أنت مريض تقول لهم ما تعبدون من بعد يقولك الله فلماذا لا تصلون لماذا لا تفعلون كذا فعليكم بالصلاة فهي أقرب لكم عند الله جل وأقرب ما يكون العبد الربي هو ساج وعليكم بكذا وعليكم بكذا عليكم ب لا إله الله محمد رسول الله أكثر من فهو أفضل ما قالوا الأنبياء من قبلنا هكذا توصي أولادك فتقول ما تعبدون بعد قالوا وتأخذ هذا الإقرار من منهم قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اله واحد ونحن له مسلمون خلاص تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هنا طبعا في توبيخ لليهود الذين كذبوا وزوروا على النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا له ألس أن يعقوب وصب نهب اليهودية نقول الله جل قد أجاب عنه فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبر بعد قالوا نعبد إلهك إلى أن قال ونحن له إيه مسلمين فوصّهم بإيه باليهودية ولا بإسلام بالإسلام ففي هذا بطلان لدعواهم بأن يعقوب وصى باليهودية والذي ثبت كما بين الله جل رجل أنه وصّهم بالإسلام والنقطة الأخيرة صبغة الله وملة إبراهيم والمحاجة فيه وحرمة كتمان الشهادة. نعم. في ال في الآية الفتت يحسن بالمرء، ترك الاعتزاز بشرف وصلاح الماضي. والاقبال على نفسه بتزكيتها وتطهيره أيه احنا يعني معناه ان لا يتشرف أحدكم بماضي آبائه وأجتاد بأنهم كانوا صلحاء ماشي ولكن عليه النظر ليه لنفسه ولعمله فمن أبطأ به عمله لم يسرع به إيه نسبه تمام فدي معناه إيه يحسن بالمرء يعني الأفضل للمرء أن يطلق الاعتزاز بالإيه الماضي وشرف وامجاد الماضيين، تمام والاقبال على النفس ما حد يجي دلوقتي يكون عملنا سيئه وبعدين يقول ايه احنا اولاد الصحابة. الصحابه كانوا كذا وكذا وكذا وكذا وتيجي تشوف الايه الاسلام اسلام منعدم عندنا او لا يقوم له قائمه عندنا وبعد كده ان احنا ينفع نحن احنا نعتد ونعتز بافعال الصحابه آت تلك أمته قد خلت له كسبت ولكم ما, سأ... ما كسبتم عما كنتم هذا الله عباده لصبغته التي هي ملة إبراهيم وهي الإسلام فالدعوة أن الهدية في اتباع يهودية أو نصليه دعوة كاذبة كذلك امر الله يور... أمر الله ورسوله والمؤمنين بالإعلان عن العقيدة الحقة وهي الإيمان بالله وما أنزل من الكتب والقرآن وعدم التفرق بين الرسل والإسلام الظاهر والباطل لله رب العالمين فإن أمنوا مثل إيمانكم اهتدوا وإن أبوا وأعرضوا فأمرهم شقاق وحربا لله ورسوله والله سيكفيكهم بما يشاء وهو السميع لأقوالهم الباطلة والعلم بأعمالهم الفاسدة فهذه الصبغة فالواجب على من دخل في الإسلام الاغتسال للمعمودية عند النصارى ثم هم بعد ذلك يجادلون في الله بقولهم أنهم أبناء الله وأحباؤه كما ادعوا من قبل في إبراهيم الأنبياء بعده أنهم كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ثم هددهم تعالى بجريماتهم الكبرى وهي كتمانهم الحق واجحوا ديهم نعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان لهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الف... بالأنسب الفارغة إلى الأولين غير نافع لهم غير نافع لهم لأنهم أفضوا إلى ما كسبوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي وسيجزون به وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون به أيضا ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للربع الـ A الثمن اللي هو نهاية الجزء الآي الأول أما الجزء الـ الـ الثاني أول حاجة فيه نذكر العناصر في الربع التاسع من الآية 142 إلى 157 أول حاجة قضية النسخ وموقف المؤمنين والكفار منها قضية النسخ وموقف المؤمنين والكفار منها وخاصة في تحويل القبلة وما يستفاد من ذلك وخاصة في تحويل القبلة وما يستفاد من ذلك اثنين وجوب ذكر الله وشكره وحرمت نسيان ذكره وكفران نعمه وحرمت نسيان ذكره وكفران نعمه العنصر الثالث بما يستعين الإنسان على المصائب والتكاليف بما يستعين الإنسان على المصائب والتكاليف وفضل الشهداء وما يقال عند المصيبة وما يقال عند المصيبة المعاني السفهاء جمعوا سفيه وهو من به ضعف عقلي وسط وسط كل شيء خياره وأعدله وإنها لكبيره أي شاقة صعبة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قد نرى تقلب واجهك تقلب أي تردد النظر مرة بعد مرة فولي وجهك أي حول وجهك شطرة أي جهة جهة المسجد الحرام نيجي للإيه؟ العنصر الأول هي قضية النسخ وموقف الناس من تحويل القبلة خاصة ومستفاد من ذلك حذكرنا قضية النسخ في قولة إيه؟ ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ولكن هنا في نسخ القبلة اول نسخ موجود عندنا دي أول نسخ ذكر انقسم الناس في نسخ القبلة وتحويلها للمسجد الحرام إلى قسمين مؤمنين ومنكرين. مؤمنين ومنكرين ووصف الله المنكرين من اليهود والمنافقين والمشركين بالسفهاء فقال سيقول السفهاء قال سيقول السفهاء وعلم الله المؤمنين كيفيه الرد على هؤلاء ودي برضه ايه يعني حاجه واقعيه لما يجي بقى حد يتكلم في في ديننا من المنافقين والنخبه والعلمانين الناس دولت علمنا كيف نرد عليهم سيقول السفهاء من الناس ما ولما عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال قل لله المشرق والمغرب تملكه سبحانه وتعالى لأنهم تثبتون بكتاب الله ويعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي هذا فسوف يثبت المؤمنين حتى ينكشف الزيف وتنتهي الفتنة أما البعض ممن في قلوبهم مرض فينقلبون على أعقابهم نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخرسلان يستفاد من تلك الآيات أو من, هذ من هذه الآيات جواز النسخ في الإسلام حيث ننسخها التوجه من بيت المق إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى البيت الحرام. أيضا نستفيد نستفيد من ذلك معرفة شأن الكفار مع المسلمين شأن الكفار مع المسلمين وكذلك المنافقين في و... و... افتعال الرجيف ووجود الإزاء ووجود الفتن وموقف المسلمين من ذلك وموقف المسلمين من ذلك. أيضا نستفيد أفضلية أمة الإسلام على سائر الأمم. وكذلك نستفيد جواز امتحان المؤمن جواز امتحان المؤمن فالله جعل امتحانهم ليعلم من يثبت ومن ينقلب على عقبيه ايضا نستفيد صحة الصلاه من صلى الى غير القبله وهو لا يعلم لان لما حولت القبله وكان في تحولا في المدينه اما الذين على اطراف المدينه ولم يعلموا بان الله زلل فقالوا ما كان الله يضيع ايما لكم اي صلاتكم جاءت بيت المقدس قبل ان تعلموا تحويلها <تصفيق> ايضا هذا يبين وجوب استقبال الصلاه في الص... استقبال القبله في الصلاه استقبال القبلة في الصلاة. ايضا حرمه المسلمين اهل الكتاب على بدعهم الديني حرمت موافقة المسلمين لأهل الكتاب على بدعهم الديني وكذلك ايضا يبين لنا ان اهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمام استفاد أيضاً الأعراض عن جدال المعاندين والإقبال على الطاعات. <تصفيق> ها؟ قال: قال تبارك على ولئن أتيت الذين أتى الكتاب ولئن أتيت الذين أتى الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتهم ولين تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين ماشي أيضا الأمر الأعراض عن جدال المعاندين ما تخدش مع الذين يخدوهم هم عايزين يصرفونك على الطاعات أنت اصرف نفسك عنهم وامضي في طريقه ودعو إلى منهجك تمام إذ إن, إذ أن هذا هو أجد لك وأنفع من الخصومات ومع من لا يرجى رجعه إلى الحق أيضا صحة الإجماع صحة الإجماع في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسيطاء اتخذوا ديت أنه دليل على, الإيه؟ على الإجماع أيضا عن الثاني وجوب ذكر الله وشكره وحرمت نسيان ذكره وكفران نعمه قال الله تعالى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فمن رحمته وفضله أننا نذكره ونشكره وهذا يؤدي إلى وعده وإلى محبته وإلى مرضاته خير من أن, إيه من أن نكفر بنعمه فيؤدي ذلك إلى غضبه وشديد عقابه أيضا بما يستعين الإنسان على المصائب أمر الله عباده بما يكون لهم عونا على الثبات على قبلتهم وكذا فأمر بذلك بكثة الذكر والشكر والصبر وإقام الصلاة وإقام الصلاة وأعلمهم أن الله مع الصابرين بعونه وقوته ونهاهم أن يقولوا معتقدين أن من قتل في سبيل الله ميت ولكن هو حي في البرزخ يرزق من الجنة يبقى إيه واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يبقى ده بما يستعين الإنسان على إيه على المصائي ثم بين الله تبارك على أنه إنه يبتلع عباده المؤمنين بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لاظهار من يصبر على ايمانه وطاعته لربه مبشرا سبحانه الصابرين الذين حالهم اذا اصابتهم مصيبه ماذا يكون ردهم ماذا يكون قولهم ان يسترجعوا و ويسلموا لحكمه ويرضوا بقضائه وقدره اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. نقف نقفين ده ايه احنا خدنا ربعين. اهام? القادمة ان شاء الله. بيعني لايه وقدراتي. نذكر في كل مرة ثلاثة ايه اربع. وان شاء الله المرة القادمة ها ديكم البتاع دي صوره حس ان احنا ايه باخرنا كده حوالي ايه ان شاء الله ناخد المرة القادمة بجزء او نص ان شاء الله تراجعوه. ماشي يتغطوه معاك وتراجع عشان لمكنش كتب حاجة يكتب. سبحانك اللهم وبحمدك تصبرك الله وتبارك الله عليك